بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 إِ رَبَّكَعَمٌ حَكِيم لَد كََ فِي يوسُفَ وَإخْوَتِهِ آيَةُ للِسََّائِلين إِذقالَاُ لَوسُفُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِنَ مِن وَنَحْنُ صبَث وَونَحْنُ أُصْبَةٌ إَِّ أَبَانَا لَ فِي غَرالِ يوسف أَوْ قَتَلُوا يُوسُفَ فَأَوْطَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَنكُم وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ لا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ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 وَقَا ال الذيَّ شْتَرَهُ مِنْ مِصْرَ لِْ رَأتِهِ أَكْرِمِ مَوهُ عَسَأَ فَنَا أَوْنَ التَّخِذَهُ وَلَدَا وَنكَذَلِكَ مَكََّ لوسُ فَ فِي الأْرضِ وَلِنعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيل الأحَادِي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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيدها لدى الباب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 121. كَانَ كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين 122. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 123. فلما رأى قميصه قد من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 إِا لَنَرَهَا فِي ضَلَالٍِ مُبين فَلََّا سَمعَتْ بِمَكْرِهِا أَرْرسَلَتْ سِ لَْهِ وَأَعْتَدَتْ لَ مُتَّكَاء وَأَعْتَدَتْ لَ مُتَّكَ أَو وَآتَتْ كُلَّ وَاحدَةٍ مِنْهَُّسِكينَ وَقَالَتِ خْرجَ عَلَيْهِ.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 119. ولقد راوته عن نفسه فاستعصم 110. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 111. قال رب السجن أحب إلي مما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 117. نبئنا بتأويله إنا نراك من قَالَ لَا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما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 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا 129. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا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 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ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 114. إلا قليلا مما تحصنون 115. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به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 111. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء 112. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 113. أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 114. ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب 115. الله لا يهدي كيد الفائنين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 َلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إكَ اليَوْمَلَ لديَنَا مكِينٌ أَمين قَالَ جَعلْنِي على خَزَ إِنِ الأأَرْرض إِّ حَفِيظٌ عَليم وَكَذَلكَ مَكََّ لوسُفَ فِيأَْرضَةَ بَوءُ مِنْهَا حَْثُ يَش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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَعَ مِنَّا الْكَيْلَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَلَّهُ خَيرٌ حَثِ ضَو وَهُو وَأَررحَمُ الراحِمِين وَلََّا فَتَحومَتَعَهُمْ وَجدَدوا بِضاعتَهُمْ رُددَّتْ إلَيْهِمْ قالَاوا يَ أَبَانَ مَ نَ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 فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ آذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ماذا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 118. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 119. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين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 112. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 113. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين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 129. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون 120. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا